أَكُمْ رُسُلٌ من قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُهُمْ إِن كنتم صَادِقِينَ فَإِن كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ من قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ سوء أدبهم مع الله تعالى والأنبياء وكذبهم كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله تعالى والأنبياء وكذبهم اثنين بيان حقيقة الدنيا وذكر ويقرر الميثاق على اهل الكتاب 3 through من القرآن فأراد أن يرد عليه واتخذ شبه كما يفعل أهل الكتاب في هذه الأيام وخص لذلك ليحذف شبها لبعض المستضعفين أو بعض العوام من المسلمين فقال إن ربا يستقرض نحن أغنى منه إن ربن يستقرض اي يطلب القرض اي ما بنذكر الله قط المثل فدي شبهه بقى قالوا إن ربن يستقرض اي يطلب القرض نحن أغنى منه ف يقول ينهانا صاحبك عن الربا ويقبله ينهانا صاحبك عن الربا ويقبله يعني هو لما استقرد منهم كيف يرجعه الله عز وجل لهم أضعافا مضاعفة مش هو هذا الربا ينهان عن الربا ويقبله فغضب أبو بكر رضي الله عنه فقال وضرب اليهودي فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى أبا بكر رضي الله عنه فسأل الرسول أبا بكر قائلا ما حملك على ما صنعت لماذا ضربته ما حملك على ما صنعت فقال إنه, إنه قال إن الله فقير ونحن أغنياء فأنكر اليهودي فأنزل الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد لهم الأنبياء الأنبياء بغير حق أي نكتب أيضا قتل الأنبياء ونقول لهم ذوقوا عذاب الحريق وهذا ما تذقوه بسبب ما قدمت أيديكم من الشر والفساد وسوء الأدب وأن الله ليس بظلام للعبيد فإن هذا جزاؤكم عدلا مقابل فسادكم في الأرض والله سبحانه وتعالى منزه عن منزه عن الظلم لعباده فهذا أو عنصر كفر اليهود. يبقى إذا من قال في الله أو في أسمائه فسماه باسم يتنقص فيه الله عز وجل أو وصفه بصفة يتنقص فيها الله عز وجل كفر. لأن الله لما قالوا فيه أنه فقير ونحن أغنياء كفرهم بذلك ودى الكفر في الأسماء والصفات فسوء أدب مع الله عز وجل في باب الأسماء والصفات أن تسميه بغير اسمه كما فعل النصارى فقالوا الأب أو كما فعل الفلاسفة فقالوا العلة الفاعلة أو يشتق من أسماء اسما لأصنامهم كما فعل المشركون فقالوا اللات من الإله والعز من العزيز ومناه من المنا فكل ذلك إلحاد في أسماء الله عز وجل فذلك كفر برب العالمين وسوء آدم معه سبحانه وتعالى أما سوء أدبهم مع الأنبياء فبكذبهم وعدم اتباعهم وقتلهم كما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليهم السلام وهم بقتل عيسى عليه السلام فأنجاه الله ورفعه الله إليه كل ذلك مكتوب عليهم ويوم القيامة يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ومع ذلك فنهم يكذبون في دعواهم ويتقولون على الله عز وجل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن الرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النقل قالوا ذلك في زعمهم أن الله عز وجل أمرنا ووصانا إذا جاءكم رسول لا تتبعوه ولا تؤمنوا به حتى يأتيكم بقربان فتنزل من السماء نار بيضاء فتحرقه. ادعوا ذلك على الأنبياء فقل لهم يا محمد قد جاءكم رسل قد جاءتكم رسل من قابلي بالبينات أي بالبراهين والمعجزات وبالذي قلتم أي بذلك القربان فلما قتلتموه إن كنتم صادقين. فرد عليهم دعوهم وكذبهم في دعوهم أن هذا لم يكن أمر من الله تبارك وتعالى ولا وصية لهم قل قد جاءكم رسلا من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين فإن كذبوك يا محمد فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنين فهي تسلية وتعزية للرسول صلى الله عليه وسلم ليحمله ذلك على الصبر وعلى الثبات أمام ترهات وأكاذيب وتجل هؤلاء اليهود وكذلك تسلية لمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل بعض المشركين أو اليهود أو النصار أو بعض المنافقين مع المؤمنين فعلم أن يصبروا لأنهم ما فعل بهم قد فعل بالرسل من قبل فليكن لكم فيهم عبرة إذن في هذه الآيات يتبين منها أولا كفر اليهود وسوء أدبهم مع الله تعالى ومع الأنبياء ومع الناس أجمعين اثنين تقرير جريمة قتل اليهود للأنبياء وهي من أبشع ثلاثة بيان كذب اليهود في دعواهم أن الله عهد إليهم أن يؤمنوا بالرسول حتى يأتيهم بقربان تأكله الن. أربعة تعزية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر والثبات أمام طرهات اليهود وأباطلهم روى القرطبي عن الكلبي أن هذه الآية نزلت ردا على كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف واهب ووهب بن يهودا وفنحاص بن عزريا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له أتزعم أن الله أرسلك إلينا وأنه أنزل إليك أو أنزل علينا كتابا إلى عهد إلينا أن الله جل جلاله أنزل علينا كتاباً عهد إلينا فيه ألا نؤمن الرسول يزعم أنه من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك فأنزل الله تعالى هذه الآية وإن صحت دعواهم في التوراة أي بهذا القربان فإن فيه استثناء عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أو هي منسوخة في الإنجيل ولكن ما رد الله تعالى به عليهم لا يتطلب مزيد حجج يعني يكفي هذا الرد المفحم من الله سجل على هؤلاء فإنه قاطع ومسكت لهم ونص الطورة عندهم قال حتى يأتيكما المسيح ومحمد يعني القربان لحده حتى يأتيكما المسيح ومحمد فإن أتياكما فآمنوا بهما من غير قربان ده عندهم فين في الطورة ومع ذلك يكفي عندنا كتابنا في الرد على هؤلاء. هذه تعزية النبي صلى الله عليه وسلم في أمثال هؤلاء المعاندين ثم هناك تعزية أخرى. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمنزح عن النار وأود الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأمفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا والحل وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور كل نفس ذائقة الموت أي ذائقة الموت في جسدها أما هي فإنها لا تموت الروح ثم توفون أي تعطون جزاء أعمالكم خيرا وشرا لا نقص فيها فمن زحزح وأبعد عن النار فاز ونجأ وأدخل الجنة فذلك المرغوب وذلك والفوز فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يستمتع بها ويخدع بها صاحبها وبعد ذلك يتبين أمامهم أمر وحقيقة الحياة ففي هذه الآيات أعظم تسليع وعزاء أخبر فيها سبحانه أن, أن كل نفس مهما علت أو سفلت ذائقة الموت وأن الدنيا دار عمل لا جزاء فقد يجرم المجرمون ويظلم الظالمون ولا ينالهم مكروه ولا يقتص منهم في الدنيا وقد يحسن المحسنون ويصلح المصلحون ولا ينالهم محبوب في الدنيا. هذا لأنها حياة لا تعد كونها متاع الغرور. لا يلبث ولا تلبس أنت ذل وتذهب. وأنهم في هذه الدار لا محال مختبرون في أموالهم وأنفسهم في أموالهم بالحوائج وبالواجبات وفي أنفسهم بالمرض والموت والتكاليف الشاقة كالجهاد وكالحج والصيام وأنهم لابد في هذه الدار مبتلون أيضا بالكافرين من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا فسوف يسمعون منهم آذى كثيرا يسمعون من اليهود أنهم قالوا إن, أن الله فقير ونحن أغنياء يسمعون من النصارى أنهم قالوا أن المسيح ابن الله ونهم قالوا أن الله ثالث ثلاث ويسمعون من الذين أشركوا أنهم قالوا أن اللات والعز ومنات الثالث الأخرى آلهة مع الله عز وجل فاصبر وأمر أتباعك أن يصبروا فاصبر واتقئ وتحل بالتقوى فإن ذلك من عزائم الأمور لا من رخصها أي التقوى والصبر من الواجبات ليست من الرخص ولا المستحبات ثم اذكر لهم هؤلاء المعاندون المتمردون اذكر لهم ذلك الملثاق الذي أخذه عليهم وعلى علمائهم بأن يبينوا نعوت النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم وأن يؤمنوا به وأن يتبعوه ولكنهم كتبوه كتموه ونبذوه وراء ظهورهم فلم يلتفتوا إليه واستبدلوا بذلك ثمنا قليلا من عرض الدنيا من المال والجاه والمنصب فلا تحسبن الذين يفرحون. بما أتوا من الشر والفساد من تحريف الكتاب وتبديل الشرع وتبديل أوامر الله عز وجل ومع ذلك يحبون أن يثنى عليهم خيرا بما لم يفعلوا من الخير والصلاح بل عملهم كان على العكس شر وفساد شر وفساد ومع ذلك يحبون أن يكون لهم الثناء الحسن في البلاد والعباد معنهم أهل فساد وأهل شر فلا تحسبن هؤلاء بمنجات من العذاب بمن من العذاب ولهم عذاب أليم آيات تبين لنا الواقع المرير وبين لنا أن الله أعلم بهؤلاء من أنفسهم لكي يطمئن المسلم تجاه ربه وكتاب ربه ولرسول ربه سبحانه وتعالى فيرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم لأن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يعطي الملك ويؤتي الملك من يشاء من عباده وينزل الملك من من يشاء من عباده ويعز من يشاء ويزل من يشاء بيد الخير إنه على كل شيء قدير سبحانه له الملك له الملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير قادر على البطش بهؤلاء والانتقام منهم فهؤلاء اليهود على مواقفهم هذا يدل على عمم في أبصارهم وبصائرهم وضلال في عقولهم فهل لا كانوا من أمثال هؤلاء الذين ينظرون إلى تلك الآيات الكونية خلق السماوات والأرض من العدم واختلاف الليل والنهار في الطول والقصر والظلام والضياء ومعاقبة بعضه بعض فهذا يأتي وهذا يذهب ما يدل على أن الله غني وهم فقراء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أصحاب العقول ليس ممثال هؤلاء الذين عميت عقولهم وعميت قلوبهم وعميت بصائرهم أما أصحاب العقول هم الذين يتفكرون الذين يتأملون في خلق السماوات والأرض يتأملون في ربوبية العزجل عليهم وتدبيره لهم في خلقهم وفي رزقهم وفي ملكه سبحانه وتعالى ما يدل على غناه وافتقار العباد إليه أولو الألباب من هم أصحاب العقول وما صفتهم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعوتاً وعلى جنوبهم في جميع أحوالهم يذكرون الله في الصلاة وخارج الصلاة ومع ذلك يؤمنون بغناه وفقرهم إليه سبحانك قوة إبنهم تدل على ما خلق هذا باطل ما خلقهم عبثا ولا لهوا ولا سدى سبحانك منزهك عن هذا اللعب وهذا العبث فقنا عذاب النار نجينا من عذاب النار اللهم أمين صفات تدل على أصحاب العقول السليمة التي اهتدوا بها إلى غنى الله تبارك وتعالى وإلى افتقارهم إليه سبحانه يتفكرون ويذكرون في جميع أحوالهم في الصلاة وخارجها يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا إنما خلقتهم لحكمة مقصودة وهدف معلوم لم تخلقهم باطلا بل بالحق سبحانك فقنا عذاب النار إذن في هذه الآيات ما يدل أن الله جل أخذ الميثاق على علماء أهل الكتاب ببيان الحق يتناول علماء الإسلام معهم فإن عليهم أن يبثوا الحق ويجهروا به ويحرم عليهم كتمانه أو تأويله يحرم عليهم كتمانه أو تأويله إرضاء للناس ليحوزوا على مكسب دنيوي مالا أو جاها أو سلطانا رأوا البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري أن رجال من المنافقين كانوا إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا وحلفوا وأحب أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت هذه الآية ورؤية في سبب نزولها الخبر الآتي أن مروان بعث بأحد رجاله إلى ابن عباس يسأله قائلا لئن كان كل مرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعين فقال ابن عباس ما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب ثم تلا الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إلى آخر الآية قال محمد بن كعب لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله كلام جميل لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا لجاهل أن يسكت على جهله قال الله تعالى في حق العالم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وقال في حق الجاهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال علي رضي الله عنه ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا قال علي رضي الله عنه ما أخذ الله على الجاهلين أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. طبعا في أحاديث تدل على حرمة كتمان العلم كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سئل عن علم فكتموه الجم يوم القيامة بلجام من النار". بعد ذلك ما زلت آيات تدل على صفات أصحاب العقول بعد التأمل والتفكر في خلق الله عز وجل يعني هناك صفات يجب علينا أن نتحلى به عباد التفكر والتأمل والتذكر يجب على الإنسان أن يجعل له من وقته وقتا يتأمل كان يسالم يصلي الفجر خرج وينظر إلى السماء ثم يتلو العشر الآيات الآخر من سورة آل عمران فهل لا تفكرنا في آيات الإعز جل لأن التفكر نوعان تفكر في آيات كونية وآيات شرعية فأنت تقرأ القرآن وتدبره وتفهم معانيه فأين حظ الآيات الكونية فكل تفكر يشمل الآيات بنوعيها الكونية والشرعية فانظر إلى السماء وخلقها والأرض وبسطها والبحار وأغوارها والجبال ونصبها وغير ذلك مما خلق الله عز وجل يهديك إلى زيادة إيمان بربوبية الله الذي يؤدي إلى قيامك بحق العبودية قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم فالتأمل الفروبية يؤدي إلى القيام بالعبودية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار والظالمون هم الكافرون ولذا يعدمون النصير الظالمون يعدمون النصير ويخزون بالعذاب المهين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا والمنادي هو القرآن وهو الرسول وهنا توسلوا بإيمانهم لربهم طالبين أشرف المطالب أسماءها مغفرة الذنوب ووفاتهم مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فالذنوب تقترن بالغفران والتكفير مقترن بالسيئات فالسيئة تجعل إنسان على وجهه ظلمة فيحتاج أن يغطيها وأن يسترها فذلك معنى الكفر كفر معناه الستر والتغطية فذلك قال في الذنب اغفر وقال في السيئة كفر وتوفنا مع الأبرار فقد سألوا ربهم أن يعطيهم ذلك وأن يعطيهم ما وعد الله على ألسنة رسله من النصر والتمكين في الأرض هذا في الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُخْزِيهِمْ بِتَعَذِيبِهِمْ فِي النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مَا أَعْظَمَكَ يَا ربنا مَنْ أَعْظَمُ مِنْكَ جُودًا يَعْصُونَكَ وَتَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَ يبتعدون عنك وأنت تقر إليهم سبحانك كل يعمل على شاكلته فشاكلة الرب المغفرة والستر وشاكلة العبد المعصية فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى النساء شقائق الرجال في التكاليف لا أضيع لا يذهب أي عمل وإن أذهبه البشر في الدنيا فلن يذهب عند الله عز وجل لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فكل بعمله لا أنقصه أجر سواء كان ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر فلا معنى للتفريق بينكم وذكرت على بعض هذه الأعمال الصالحة التي استوجو بها هذا الإنعام خصها لأنها فيها أذن وضرر فتحملوها ابتغاء وجه الله فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا كل هذه الأشياء جاءت عليهم تبين وتبرهن على صدق إيمانهم بالله عز وجل فهؤلاء الذين صفتهم ذلك لأكفرن عنهم سيئاتهم للتأكيد ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا على تلك الأعمال الصالحة والله عنده حسن الثواب فليرغب إليه سبحانه وليطمع ما عنده فإنه سبحانه البر الرحيم من هذه الآيات يتبين وجوب التفكر في خلق السماوات والأرض للحصول على المزيد من الإيمان واليقين استحباب تلاوة هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة وذلك عند القيام للتهجد آخر الليل لثبوت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم استحباب ذكر الله تعالى في كل حال من قيام أو قعود أو اتجاع استحباب التعوذ من النار بل وجوبه ولو مرة في العمر مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال فضل الهجرة والجهاد في سبيل الله المساواة بين المؤمنين والمؤمنات في العمل والجزاء استحباب الوفاة بين الأبرار وهم أهل الطاعة لله ولرسوله والصدق فيها وذلك بالحياة معهم والعيش بينهم لتكون الوفاة بإذن الله معهم أصحاب العقول السليمة أيها المؤمنون لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد ينهى الله تعالى دعاة الحق من هذه الأمة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرهم ويخدعهم ما يتصرف فيه أهل الكفر والشرك والفساد من مكاسب وأرباح وما يتمتعون به من مطاعم ومشارب وملابس ومراكب فيظنوا أنهم على هدى فيظنوا أنهم على حق وأن الله تعالى راض عنهم لا إنما هو متاع إنه متاع قليل ثم يردون إلى أسوأ مأوى إلى أسوأ مأوى وأسوأ منزل ألو هو جهنم وبئس المهاد مهدوه لأنفسهم بئس المهد مهدوه لأنفسهم بالخلود في النار أما الذين اتقوا لهم جنات استدراك يعظم فيه أو يزيد المعنى وضوحا حينما يأتي بكلام خبري أو إن ثم يستدرك عليه بنقيضه فهذا يزيد المعنى وضوح وبلاغ شديدة يتأثر فيها من كان نقض ذلك يتأثر فيها من اغتر بهؤلاء فحينما يبين لهم مأوى هؤلاء ثم يبين لهم مأوى الآخرين مع أن هؤلاء ظاهرين في الأرض يتمتعون ويأكلون وهؤلاء مهضومين في الأرض وقد الله عز وجل إلا أن يذل من عصاه وأن يعز من أطاعه لكن الذين اتقوا لهم جنات وإن كان أمرهم في الدنيا ما ترون ولكن لهم في ال... في الآخرة جنات منعمين فيها مقيمين مقيمين لا يرتحلون عنها نزلا من عند الله نزل مقيم يقيم فيه من عند الله وما عند الله خير للأبرار مفرقات غريبة دنيا متاع قليل متاع زائل ويذهب عن قليل وما يعمر فيها إلا قليل وكل متاع مشوب بالتعب والكدر ومع ذلك تهفتون عليه والآخرة فيها جنات فيها نعيم فيها إقامة دائمة وخلود دائم فلو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى لكان على العاقل أن يختار الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى فما بلكم إذا كانت الدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى وما عند الله خير للأبرار إن كان هذا الأمر كذلك فظن بعض المنافقين حينما مات بعض الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه شيء فصلى عليه وسلم في مكة في مدينه هو أصحابه فأخذوا يطعنون على الرسول ويطعنون على المؤمنين في صلاتهم على علج مات في غير ديارهم وعلى غير ملتهم يريدون بذلك أن يطعنون فهؤلاء يرقبون في كل مؤمن الإل والذم أي حاجة حتى ولو كانت صريحة لو فيها مخرج إني تبقى فاسدة وإنما أولوها حتى تكون فاسدة يفعلون ذلك فهم يردون الطعن على نبي الإسلام وعلى المؤمنين فرد الله تعالى عليهم وقال وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن النبي وَإِنَّ من أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إليكم أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ خَاشِعِينَ لِلَّهِ خَاطِعِينَ لَهُ عَابِدِينَ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا مِّثْلَ تَقِيَّةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَيْثُ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَيُبَدِّلُونَهُ وَيَخْفُونَ مِنْهُ ويخفون كثيراً حفاظاً على مناصبهم وسمعتهم ومنافعهم الدنيوية أما هؤلاء أمثال النجاشي وأمثال عبد الله بن سلام من اليهود والنجاشي من النصارى وكل من أسلم من أهل الكتاب فإنهم المؤمنون حقاً والله سريع الحساب يكرمهم وينعم عليهم فذلك أجرهم عند ربهم يوفيهم لهم يوم القيامة والله سريع الحساب يكون فيه حساب الخلائق كلهم فهو سريع الحساب على كم الخلق وسريع الحساب في مدته في مدته فهو يتم فيه حساب الخلائق كلهم في مثل نصف يوم من أيام الدنيا ثم يختم الله عز وجل تلك السورة جنداء المؤمنين على ما تليت فيه الآيات في حق هذا الوفد من نجران الذين جاءوا يجادلون عن عيسى وأولهية المسيح وأيضا عن تلك المعارك التي حدثت بين المسلمين والمشركين في غزوة أحد فكما علمنا أننا وفد نجران أخذ حيزا من سورة عمران حوالي 83 آية فوق الثمانين وغزوة أحد أخذت فوق الستين يعني أكثر من ثلاث تربع السورة ثلاث تربع سورة تقريباً 150 آية تقريبا في هذا وبين طيات الآيات يتكلم عن إرساء العقيدة والرد على اليهود والنصارى والمنافقين فيا أيه الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا اصبروا هذه دعوة كريمة لكل المؤمنين في كل زمن ومكان أن يصبروا على الطاعات ويصبروا عن المعاصي ويصبروا على الشدائد والأقدار المؤلمة والملمات وأن يصابروا أعداءهم ويثبتوا عند لقاء الأعداء وأن يرابطوا على الثغور ويحمونها ضد هؤلاء حتى لا يطمع عدون في غزوها ودخول الديار وليتق الله حق التقوى التي سبب في الفوز والفلاح واتقوا الله لعلكم تفلحون بهذا الفوز وهذا الفلاح وتلك الرحمة ختمت سورة آل عمران ذات الحكم والأحكام. أما هديت الآيات في في خواتيم آل عمران تنبيه المؤمنين وتحذيرهم من الاغترار بما يكون عليه الكافرون من ساعة الرزق وهناء العيش. فإن ذلك لم يكن عن رض الله تعالى عنهم وإنما هو متاع في الدنيا حصل لهم بحسب سنة الله تعالى في الكسب والعمل ينتج لصاحبه بحسب كدته وحسن تصرفه ما أعدى ما أعد لأهل الإيمان والتقوى وهم الأبرار من نعيم مقيم في جوار ربهم خير من الدنيا وما فيها شرف مؤمني أهل الكتاب وبشارة القرآن لهم بالجنة وعلى رأسهم عضي بن سلام وأصحم النجاشي وأخيرا وجوب الصبر والمصابر والتقوى والمرابطة للحصول على الفلاح الذي هو الفوز المرغوب والسلامة من المرهوب في الدنيا والآخرة بعد ذلك تأتي سورة النساء تأمر بالتقوى تنتهي سورة أل عمران بالتقوى وتبتدي وتستهل سورة النساء بالتقوى يقول الله حتى لا يحسب أن التقوى يؤمر بها المؤمنون حيث قال الله يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون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 اتقوا ربكم خافوه أن يعذبكم فاجعلوا بينكم بين عذاب الله وقايا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام وخلق منها زوجها حواء خلقها من ضلع آدم الأيسر وبث أي نشر وفرق في الأرض من آدم زوجه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا الله عز وجل ينادي في هذه الآية الكريمة المؤمن والكفر معا يأمرهم بتقوى الله عز وجل من يتق عذابه في الدنيا والآخرة بماذا بالإسلام بالإسلام والخضوع له ظاهر وباطن لأنه ربهم سبحانه وتعالى الذي خلقهم من نفس واحدة وهي آدم الذي خلقه من طين وخلق من هذه النفس زوجها أي حواء وبث منهما أي نشر منهما الرجال والنساء ثم كرى الأمر بالتقوى مرة أخرى لأن التقوى ملاك الأمر كله فلا كمال ولا سعادة بدون الالتزام بها قائلا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أي اتقوا الله ربكم الذي آمنتم به وآمنت به قلوبكم فكنتم إذا أراد أحدكم من أخيه شيئا قال لو إذ أسألك بالله إلا أعطيتني كذا واتقوا الأرحام أن تقطعوها فإن في قطعها فسادا كبيرا وخللا عظيما يصيب حياتكم فلعسيتم إن توليتم في الأرض إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فقطوا الأرحام سو الفساد في الأرض وتوعدهم تعالى إن لم يلتمئن لم يمتثلوا أمره بتقواه ولم يصلوا أرحامهم بقوله إن الله كان عليكم رقيبا ينظر أعمالكم يحصيها لكم يحصيها عليكم يحفظها لكم في يوم تنسون أحصاه الله ونسوه ثم يجزيكم بها فيا أيها الناس اتقوا ربكم من هذه الآية يتبين فضل هذه الآية إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب في حاجة تلا آية آل عمران وهي آية تقل الله حقا تقات ثم تلا آية النساء يا أيها الناس تقربك ثم تلا آية الأحزاب قال يا أيها الذين آمَنتوا قل الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعم لكم وأغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية إذا فهذه يدل على أهمية الأمر بالتقوى. إذا كان في آية واحدة كررها مرتين يدل على على أهمية التقوى. قال في يا ربكم ثم قال في آخره واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام وجوب صلاة الأرحام وحرمة قطعها بقوله واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام مراعاة الأخوة البشرية بين الناس واعتبارها في المعاملات ثم بعد ذلك إذا كان هذا الأمر بالتقوى بين الأرحام وبين الناس بعضهم بعض في أمر المعاملات فيذكر بعد ذلك أمر المعاملات المعاملات المادية النكاح اليتامى، السفه في التصرف بعد ذلك الميراث كل هذه الأشياء يذكرها في بداية سورة النساء. فيقول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم. كأن هذه الآيات تتحدث عن حق الضعيفين. المرأة واليتيم. وآتوا اليتامى أموالهم. ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فإن كفوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هني أم رئة. اليتيم، اليتامى جمع يتيم ذكر كان أو أنثى، وهو من مات والده دون الحلم. يعني قبل البلوغ مات الوالد قبل بلوغ الغلام أو الجارية، يسمى الغلام يتيمًا ويسمى الجارية يتيمة. خلاص، أما إن بلغت فقد رفع عنهم هذا الاسم، ما ينفعش بواحد بالغ خمساشر سنة، أو ما دون ذلك، يعني هم الأحناف ذكروا السن، أما الجمهور ذكروا الإيه؟ العلامات، تمام؟ ذكروا العلامات لعلامات البلوغ، من يذكرها؟ حد يذكر علامات البلوغ؟ مش مشكلة؟ إذا فاليتيم ما كان دون البلوغ فإن وصل أو بلغ الحلم فلا يسمى يتيما ولا تسمى يتيمة <تصفيق> تمام عشان الناس بتواجمها الشرائع يعني. لسه اليتيم بياخده عنده ايه؟ 15 و20 و30 سنة ولسه بياخده فيرجع أوراقهم عشان إيه عشان دي أمامه الناس المسكك فالك اليتيم ولا تتبدل الخبيث بالطيب الخبيث الحرام والطيب الحلال والمراد بها هنا الرديء والجيد إنه كان حوبا كبيرا إثما عظيما حب إث وإن خفتم أن لا تقصطوا أي أن لا تعدلوا في اليتامى أي في النساء اليتامى فإن كفوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أي اثنتين أو ثلاث أو أربع لا تحل الزيادة على الأربعة معنى الآيات لما أمر الله تعالى بصورة الرحم وحرم, وحرم قطعها في الآية أمر في هذه الآية أو صياء اليتامى أن يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا سن, سن الرجل وآناسوا منهم الرجل فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ونهاهم محرما عليهم أن يستبدلوا أموال يتامى الجيدة بأموالهم الرديئة. ودي يكون في الأعيان. دي يكون في الأعيان ما يكونش فين؟ في النقود. يعني مثلا لما يكون عنده يتامى لهم مثلا حيوانات. عذكم بقر أو جاموس أو غير ذلك. دي ظهرة. تمام فيكون مثلا هذا عنده عشرون بقرة او عنده عشرون من الجاموس تمام فيعطي العجاف ويأخذ الايه السمان او عشرين بعشرين ومن المشكلة او عشرين بس ولما اختلط عنده المان فايه فلما امروا ذلك ان يعط ان يؤتوا اليتام اموالهم فحذرهم من هذا الايه من هذا الاختلاط من هذا الاختلاط، ماشي فقال ولا تتبدل الخبيث بالطيب فحرم عليه أن يستبدلوا أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة فقال تعالى ولا تتبدل الخبيثة أي الرديء من أموالكم بالطيب من أموالهم لما في ذلك من أذية اليتيم في ماله ونهم أيضا أن يأكلوا أموال يتماهم مخلوطة مع أموالهم لما في ذلك من أكل مال يتيم بغير حق فقال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم لماذا لأنه إثم عظيم فقال عز وجل أنه هذا الأكل كان حوبا كبيرة أي إثم عظيما ذلك قال آتوا اليتام أموالهم على وصيل يتيم أن يعمل لمصلحة اليتيم وإحنا ذكرنا في قوله ويسألونك عن اليتام قل إصلاحا لهم خير قلنا أن أولاء اليتيم ووصيل اليتيم كانوا يتورعون أن ويخافون أن يتعاملوا مع مال يتيم فكانوا يجنبوه لواحد لماذا من هذه الآية خاف من إيه من الخلطة الي اختل المال فيصبح إيه فيخافون من إيه من الوعد في هذه الآية فالله عز وجل قال له قل إصلاح لهم خير إن فعلتم في هذا المال ما يعود عليه اليتيم بالإصلاح فافعل إنما عارف أن تأخذ المال وتخلطه وفي الآخر سوف تظلم اليتيم فلا تفعل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك إنو كان حبًا كبيرة. فأرشد الله تعالى أولياء ال ال الاليتيمات خافوا أن يعدلوا معهن إذا تزوج أحدهم وليته أرشدهم إلى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء. بعض الناس الأولياء يكون ولي إما يكون هو اللي اللي تحته أو يخلي ابنه فيقول أنا ربيتها ولن عملتها ولن كذا وكذا في فيظلمها في مهرها وفي حقه فالله أزل رد عليهم ذلك قال قال الله أزل في هؤلاء قال وإن خفتم ألا تقصتوا في اليتام اجعلوا اليتيمة مثل غيرها مثل الأجنبية ليس لأنها يتيمة في حجركم أن تأكلوا حقوقهم وإلا إن لم تعدل فتزوج ما شئت من غيرها مثنى وثلاثة ورباع أما إن كانت وتظن أنها كانت في حاجة تربيها فأنت تربيها من مالها تمام؟ فليس لك الحق في أنك تظلمها حقها ولكن إن أردت أن تزوج من خيرها فتزوج ما طاب لك من النساء مثنى وثلاثة ورباع كل بحسب قدرته فهذا خير من الزواج باليتيمة التي يضم حقها وحقها آكد لقرابتها هذا معنى قوله تعالى وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى، فإن كحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أي مانكم يريد الله تعالى إن خاف المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فيكتفي بواحدة ولا يزد عليها غيرها أو يتسرى بمملوكته هذا في أيام إذا كان هناك مملوكة أو كان جارية أو كان هناك نوع من الرق وكما يكون إن شاء الله في إن كان هناك حرب بين أعداء الله تبارك وتعالى فليجوز له أن يظلم نساء بل يذهب إلى الأمر الأعد له وهي الواحده وعلى المؤمن وعلى الذي يتزوج أن يعطوا النساء مهورهن فريضة فرضه الله على الرجل لامرأته تكريم للمرأة فلا يحله له والغيري أن يأخذ منه شيئا إلا برضا الزوجة فإن هي رضيت فلا حرج في الأكل من الصداق الماء فإن هي رضيت فلا حرج من الأكل من الصداق فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هانيئا مريئا يتبين من هذه الآيات أن كل مال حرام فهو خبيث وكل حلال فهو طيب أنه لا يحل الرجل أن يستبدل جيدا من مال يتيمه بمال رديء من ماله كأن يأخذ شاتا سمينة ويعطيه هزيلة أو يأخذ طمرا جيدا ويعطي رديءا خسيسا ولا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي ويؤكلان جميعا لما في ذلك من أكل مال يتيم ظلما جواز نكاح أكثر من واحدة إلى أربع مع الأمن من الحيف والجور وجوب مهور النساء وحرمة الأكل من المهر والصداق بغير طيب نفس صاحبة المهر سواء في ذلك الزوج وهو المقصود في الآية أو الأب والأقارب ونقف عنده ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن ينزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقدر عليه أقول قولي هذا وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السئلة في الصورة إن شاء الله أجيبها لكم وأن الموقع إن شاء الله أجيبها ورط وأطبعا لأن كان الأخ يأخذها ويتبقى موجودة على الموقع إن شاء الله